إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ لعلى ويقذفون من كل جانب دحورا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ إِلَّا مَنْ خَطَفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ فَاسْتَفْتِهُِمْ أَهُمُ أَشَدُّ خَلْقًا مِمَّنْ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ نِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَلَمَّا بُعْثُونَ أَوَآبَاؤُنَا لَوْلُونَ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ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 بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تاتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَاغِينَ فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَذَائِقُونَ فَأَوْيِينَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ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 وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ فَاكِهَةٌ وهم مكرمون في جنات النعيم على سرع متقابلين يُطافُ عَلَيْهِم بِكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ بَيْضَاءَ أَلذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ وعنادهم قاصرات الطرف عين كأنهم بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائلمنهم كَانَ لي قرين يقول أهنك لمن المصدقين أيذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء قَالَ ٱللَّهُ إِن كُنْتَ لَتُرْدِينِ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتَ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ أَفَمَا نَحْنُ بَمَيِّتِينَ إِلَّا مَوْتَتَنَا لَوْلَا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ إِنَّ هَٰذَا لَهُ ٱلفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ لمثل هذا فليعمل العاملون اذ ذلك خير النزل نم شجره الزقوم ان جعلناها فتنه للظالمين.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 ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِن حَمِيمٍ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ إِلَى الْجَحِيمِ إنهم ألف واباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر لولين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 إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا لَا خَارِجَ وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ أَيُفْكَنَ آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ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 فَرَغَ إِلَى آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُونَ فَرَغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزَفُّون قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقَوْهُ فِي الْجَحِيمِ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُ مُسْتَفْلِنِينَ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ الصَّالِحِينَ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَنِينٍ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قال يا أبا تفعل ما تمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين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 وبشرناه بإسحاق نبيئا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين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 وَإِنَّ إِلْيَاسَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ اللَّهُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى آلِيَاسِينَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ جَئْنَا هُوَ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ثُمَّ دَمَّرْنَا لَا خَارِجَ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَإِنَّ يُونُسَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ بَأْسَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاءَ خَسَمًا فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ صَقِيمٌ وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى مئة ألف لو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين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 أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فاتوا بكتابكم إن كنتم صادقين 117. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا 118. ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون 119. سبحان إِلَّا عما يصفون 110.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 وَإِنا لََحنُ الصَُّّونَ وَإِنا لَ نَحنُ الْمُسَِّحون وَإِن كَوا ل يَقولُونَ لََّ إَِنَاذِكْرَم مِنَ لَوَللََ لَكُنا غِبَادَ اللهَّ المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصرون وإن جندنا لهم الغالبون فتولى عنهم حتى حين وَأَبَصِلهُم فَسَو فَ يُبَصِرُون أَفَ بِعَذاابِنَا يَْتَعْجِلُ فَإِذاَا نَزَلَ بِساقَةٍ فَسَ أَنْ صَداح المُذَرين وَتَوََّ أَنهُم